بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حبت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نتابع كلامنا في الدرس السابق عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية صفاته صلى الله عليه وسلم الداتية فرأينا فيما نقله الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا في كل شيء متوسطا في دوران وجهه وفي شعره وفي قامته وفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في كل شيء يعني كان وسطا وسط الناس في كل شيء من خلقه صلى الله عليه وسلم وذاته الشريفة قال البراء البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقد سبق أن شرنا إلى أن الذين رووه صفات النبي صلى الله عليه وسلم هم صغار الصحابة لكونهم يحدقون فيه أكثر مما يحدق فيه الكبار يعني الكبار يطأثئون رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير بينما الصغار فيهم براءة الصغار يعني معجبون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينظرون إليه ويصفونه وصفا دقيقة فالبراء هذا كان صحابيا وأبوه عازب كان صحابيا فكان يروي في صفه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه ابوه رضي الله تعالى عنهم جميعا قال ما رأيت من ذي لمه في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت من ذي لمه في حلة حمراء احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم اللمه هي الخصله من الشعر أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم والحله هي التوبه الذي يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما رأى إنسان أجمل في حلة مع لمة أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان احسن ما رأته العين كما سياتي يقول ناعيته ما رأت العين قبله ولا, مثله ولا بعده مثله ما رأت العين قبله ولا بعده مثله حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجمل الناس في حلة في عندما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أي لباس يكون فيه أجمل الناس عندما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مظهرين من المظاهر يكون أجمل أجمل الناس كما كما سبق أن ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان في في ما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد أي أن المتجرد من النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من جسمه صلى الله عليه وسلم يكون أنوار تضرب فيه أنوار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتلأء نوراً وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من الشمس وأجمل من القمر لأن الناس ما يجدون يعني شيئا يضربون به المثل أحسن من الشمس والقمر فقالوا مثل الشمس والقمر وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل من الشمس وأجمل من من القمر وإذا ضحك يتلأء في الجذور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يتلأء نوره في الجذور يعني, يعني يضرب نور أسنانيه الشريفة في في الجدر فينعكس فينعكس الضوء كضوء البرق وكضوء شيء يعني شيء حاجة تضربها وترجع أضوائها يعني في ما يقابلها. وقال جابر بن صمورة وكان له وقال له رجل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف هذا استفهام. وينمتوجز في اداه الاستفهام ولكن المراد منه الاستفهام يعني رجل سال جابر بن سمره قال له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل الشمس والقمر بل مثل الشمس والقمر يعني نفى يكون مثل السيف ولكنه قابل ان يكون مثل الشمس والقمر فيما يعني يبدو منهما من من النور النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بالشمس في الرفعه والعلو ويشبه بالقمر في اضاءته والاهتداء ولذلك جاء في القران الكريم في كثير من الايات أنه صلى الله عليه وسلم كان سراجا منيرا كان سراجا منيرا ولم يقل شمسا ولا ولا قمرا قالوا لان السراج يوخذ منه والشمس والقمر لا يؤخذ منهما يعني لا يؤخذ منهما طبعا بطريقه مباشره بطريقة لا لا ضوء الشمس ولا لا طاقة الش طاقة الشمسية اللي كان طاقة لا تأخذوا بشكل مباشر من الشمس ولهذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم مباشرة يأخذ من هديه ومن سمته ومن ولذلك شبهها بالسراج بالسراج المنير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا وقال سوم معبد في بعض ما وصفته به أجمل الناس من بعيد وأحلاه أحسنه من قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته من بعيد كان أجمل الناس واذا رأيته من قريب كان أحلا الناس أن الجمال وأحلا وأجمل أجمل بمعنى الهيبة والوقار اذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد رأيت فيه وقارا ورأيت فيه هيبة. كأنه كما يقول البصير كأنه هو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم يعني كأنه هو فرد في جلالته وهيبته وقال صلى الله عليه وسلم كانه في الحشم والعسكر يعني كانه ملك في موكبه كانه ملك في زينته ولكنه فرد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن ان يتزين بغيره بغير ذاته الشريف التي زينها الله سبحانه وتعالى كما قال الله وجل عن قارون قال فخرج على قومه في زينته في زينته لخر قارون هذا قارون لخر في العون أخرج أخرج إلى إلى مسلم أو لمبارزته في زينته أيضا أشكن في سرطة أطها يوم الزينه يوم الزينتي بمعنى يوم العيد يوم الأبها، والاحتفال والمواكب والاستعراض وما إلى ذلك من الأمور لينبهر موسى ويغلب لينبهر موسى ويغلب، ولكن كان العكس هو الصحيح فكذلك قارون خرج في زينته لينبهر الناس ويقول يا ليسني مثلما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ولكن لما خسف به صبر الناس منه وتبرؤوا منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى هذا ما يحتاج إلى أن يتزين بغيره أن يتزين بحشمه وعسكاره ومن يكون معه ولكنه زين في حد ذاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قالت ام معبد ام معبد هذه هي المراه التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتها يوم الهجره يوم الهجرة وان كان هذا الحديث بتفاصيله ضعيفا الا أن أصله صحيح أصله موجود في موجود في في, في البخاري يعني اصله صحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وشرب كما ذكر في, في تفاصيل القصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شاتها العجفة التي ما فيها لبن ولكن لما في النبي صلى الله اللóc particle ظهرها يعني درد درعها باللبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر ومن معهما وشرب ت معبد وشرب أبو معبد زوجها قالت بعض الروايات أن هذه الشات بقيت عندهم ما هلكت 때는 في زمن عمار بقيت عندهم يشربون من لبنها لا يعني لا يغور لبنها بل يفور حتى هلكت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يعني من من يوم الهجرة شحال من, سنة من يوم الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين زائد سنتين لأبي بكر من الصديق هي 12 سنة عد خلف في العهد سيدنا عمر هل توفية هذه الشات في بداية زمن عمر وفي وسطي وفي نهايتي على كل حال يعني أكثر من 12 سنة وهي تحلبها أمه أم معبد وأهلها وأم معبد هذه يعني أسلمت بعد ذلك وذهبت إلى المدينة ورحلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب بقدر ما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحسن بقدر ما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحلى بقدر ما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم منك تشعر بليونته وتشعر بعطفه وتشعر بحنانه وتشعر بمحبته يفيض عليك صلى الله عليه وعلي الله وسلم محبته لك يفيض عليك صلى الله عليه وسلم حنانه لك كما قال سيدنا علي فهذا معنى قال من راه من بعيد هابه ومن راه من قريب أحبه ومن خالطه من قريب أحبه الذي يخالطه يحبه لانه يلقى في تلك العشرة في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما يلقى في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم هنوه صلى الله عليه وسلم لا يعانف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب نبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع العثرات، أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول لك الشيء فعلت واليمة، والشيء لم تفعل واليمة، الناس يجدون راحتهم في جوار النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم. من من من بعيدها، هابه سُرد قصصنا في هذا الباب قصة هند بنت عتبة لما وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وخافت. أن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقتلها أو أن يهدير دمها فكانت ترتعيش وترتعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هوني على نفسك لست بملك إنما أنا بدور مرأة تأكله القديدة بمكة يعني هيبته وقره صلى الله عليه وسلم وعظمته وجلالته صلى الله عليه وعلي وسلم تجعل هذه المرأة ترتعيد فرأيسها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أهوني عليه فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوف وهذه الرعشه وهذا الرعب حوله النبي صلى الله عليه وسلم الى حب عظيم عند عند هند رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله بعد ان شهدت الشهاده قالت يا رسول الله ما كان احد على وجه الارض ابغض ابغضا الي منك ولكن اليوم ما كان على وجه الارض احد احب الي منك فتحول بغضها للنبي صلى الله عليه وسلم الى حب عظيم لا يوازيه حب آخر أكبر من حب أبي أزوجها أبي سفيان والأبناء ولا وقد وقد كانت يعني تبكي على أبيها الذي قتل في بدر وعلى أخيها وعلى عمها وعلى لقتل وحلبة تأكله كبد سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه لما قتل في أحد وهذا كل هذا الغيض كله وهذا الحقد كله زال بمجرد لمسة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهويني عليك فاني لست بملك إن انما انا ابن امرأة تاكل القديد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالملك يعني الجبار الذي يقتل الناس وينكل بالناس ويفعل, ويفعل بالناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان احلى الناس من قريب واجملهم من بعيد وفي حديث ابن ابي هاله يتل وجهه تلالو القمر ليله البدر يعني ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلل كسنور ويصدر, ويصدر منه لمعان كما يصدر من القمر ليلة, ليلة البدر. قال علي رضي الله تعالى عنه في آخر وصفه له من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه الذي أشرنا ليها من رآه بديهة هابه ومن خالطه صلى الله عليه وسلم معرفة أحبه لا يقدر فصل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي خالطه ويقول نعيته لم أرى قبله ولا بعده مثلها الناعيد هو الواصف الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى أحد احدا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد يظهر رحمه الله والأحاديث في بسط صفته صلى الله عليه وسلم مشهورة كثيرة فلا نطول بصردها يعني لو أردت أن تتبع هذه الأحاديث فهي كثيرة جدا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وسياتي حديث ويعني طويل وعريض في نهاية هذه الفصول من هذا الباب الذي خصصه للشمعين فصل الثالث في نظافته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إذا كانت هذه الدات الشريفة وكانت هذه الجوارح الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم قد خلقت هكذا جميلة قد خلقت هكذا وأوضع الله عز وجل فيها سر الجمال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نظيفا يعني أن الجواب سيكونه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس كيف لا يكون كذلك والله سبحانه وتعالى إنما بعثه بشريعة, بشريعة الفطرة بشريعة الطهارة بشريعه النقع وكان من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهير كثير من العلماء يقولون وثيابك فطهير أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد امته والمراد امته أما هو في حد ذاته فهو طاهر الثياب والبدن فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب الأرضان كما كما يقول كما تقول العرب. إن النبي صلى الله عليه وسلم طيب في في ذاته وطيب في توبه وطيب في مكانه وطيب في منامه طيب في جميع. كما سنرى في منام النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام أينه ولا ينام قلبه. فينام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذه الغاتيت ويقوم ويصلي. ويصلي بالناس لأن العين تنام والقلب لا ينام ولذلك ينزل عليه الوحي وهو في النوم فيعمل بما أمر به في الوحي فيكون صلى الله عليه وسلم نظيفا في جميع أحواله نظيفا في جميع أحواله وأما نظافه جسمه صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه أي رائحته وعرقه ونزاهته عن الأقذار أي بعده وتنزجه وتعافف عن الأقدار وعورات الجسد عورات الجسد أي إظهار المكان المك المكان الذي يسمى بالعورة في الجسد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني بعيد عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يرى أحد عورته ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت قريش تبني الكعبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على عاتقه وليس على عاتقه شيء الكتف ديالو ما والو ما عليه ثوب للفقر والحاجه التي كانت في بيت ابي طالب أندك مع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فقال له مولى العباس لو رفعت ثوبك وضعته على عاتقك فرفع ثوبه وحمل عليه الحجر فبدت عورته صلى الله عليه وعلى وسلم فسقط مغشيا عليه مقبرش فسقطت مغشيا عليه صلى الله عليه وعلى وسلم فعاد التوبة إلى مكانه وأحمل الحجر على على كتفي هذا حال حل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء حيون حيون بمعنى كثير الحياة عليهم الصلاة والسلام وقصة موسى وقصة موسى معروفة حيث كانت بني اسرائيل إسرائيل تغتسل في مكان واحد في مستحم من واحد في سهرجين واحد فكان موسى إذا أراد أن يستحم يبتعد عنهم ويستحم بعيدا بعيدا عن عيون الناس فبدأت الأقوال يعني تلوكه وتقول ما كان يبتعد عنا إلا لما فيه من الآفة في بعضهم يقول فيه براس وبعضهم يقول فيه إنه آذر أي عظيم إحدى الليسين يعني فيه شيء حاجة فداته كل ما عنده شيء حاجة فداته ما يمكنش شيء ابعد عن الناس فبينما هو كذلك إذ وضع توبه على حجر في مكان بعيد عن الناس فهرب الحجر بتوبه وهرب موسى أو جرى موسى ورأه ويقول له توب حجر توب حجر حتى وقف به الحجر في وسط ملايين من بني إسرائيل توقف وسط وحد من بني إسرائيل فرأوه عليه الصلاة والسلام يعني مكشوفا مع عليه توب فقال ما به من بأس يعني ما في ما في شيء عيب فأخذ توبه من الحجر وضربه ضربة أو ضربتين يعني ندبه بالحجر ضربة أو ضربتين فأخذ توبه ولبسه فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكف عنه ألسنة الناس بهذه المعجزة معجزة هروب الحجر بالتوب ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا برأه الله بماذا برأه بهروب الحجر بتوبه فرأه الناس فقالوا ما به ما به من بأس فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أحدهم عورته اهتقلت عائشه وهي زوجه صلى الله عليه وسلم ما رايت منه ولا راى مني تعني العورته ما رايته ما رايت حذفت المفعول الكنايه الصحابه كانوا يكنون ما مكي ما رايت منه ولا راى مني صلى الله عليه وعلى وسلم اي ما راى عورتها ولا رات عورته صلى الله عليه وسلم مع ان هذا بالنسبه للازواج ما في حرج ولكن صلى الله عليه وسلم كان حيا كريما صلى الله عليه وسلم يستحي، فكان قد خصه الله سبحانه وتعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر، ثم تم الله عز وجل ذلك بطهره أو نظافة الشرع. نبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا فجاء بشرع طاهر، فجاء صلى الله عليه وسلم بشرع احل الله عز وجل فيه الطيبات وحرم فيه الخبائث فلو تتبعت دلاله الطهاره او مفهوم الطهاره في الشريعه لوجدت لو الطهاره في كل شيء لوجدت لو أن المراد من عقيدته هو طهاره القلوب والانفس وقد فسر بذلك قوله تعالى وثيابك فطهر الذي اشرنا اليه وقلبك فطاهر. أولى الأشياء بتطهير قلب الإنسان أن يطهره من الشرك أن يطهره من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ثم يطهره بعد ذلك من الأمراض القلبية التي هي الغل والحقد والحسد يعني طهرت القلوب بصفة, بصفة عامة أمراض القلوب المختلفة ثم بعد ذلك تأتي الصلاة فالصلاة كلها طهاره بوضوئها بغسلها بتيممها بذكرها بحركاتها وسكناتها ما قصد من وراء الصلاة إلا التطهور فالمراد من الوضوء التطهور وش المادي والمعنوي إلا المادي فقط المادي وش المادي والمعنوي عندما تتوضأ فإنك تغسل عن جوارحك الأدران والأوساخ وتغسل عن هذه الذنوب التي ارتكبتها كما في حديث مسلم أن العبد عندما يتوضأه تخرج خطاياه من فمه تخرج خطاياه من عينه تخرج خطاياه من اذانه تخرج خطاياه من من يديه ومن أرجله حتى تخرج مع آخر قطر الماء عندما يتقاطر الماء عن جسد الإنسان تتقاطر معه الذنوب خص عندك هذا هاد... يكون عندك هذا القصد عندما تريد الوضوء تنوي أنك تتطهر من الذنوب والأوساخ معا مش, غير... مش غير الأوساخ غير مش غير الوساخ والفم تمض مض فقط من من الطعام لاستشق فقط من المخاط في غسل وجهه مما يلاق من الأثربات والغبار لا أيضا من الذنوب التي رأتها العين وشمتها الأنف وقالت بها الألسون وسمعتها الأذن وبطشتها لأد ومشت إليها الرجل وإلى يعني عندما يخرج الإنسان من, من الوضو يخرج طاهرا من الذنوب كما هو طاهر من من الأدران والأوساخ فكذلك بنسبة للصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر جار بباب أحدكم يغسل منه خمس مرات في اليوم هل يبقى من زرانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس الصلوات الخمس تطهر العبد من الأدران فكذلك الصيام الصيام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما أي أنه يكثير ويطهير وينقي الإنسان مما علق به منه من الخطايا ما بينه وبين رمضان الآخر وكذلك زكاه الفطر هي طهره للصعيم هي طهاره وكذلك الحج عندما يحج الإنسان بلا رفه ولا فسوق ولا عصيان يعود أو يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكذلك الزكاة خذ من أموالهم صدقه تطهرهم, تطهر تطهرهم فالطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان يعني دخل في كل شيء عندما تتزوج من غير المحارم ماذا تقصد؟ تقصد الطهارة. عندما يتزوج الإنسان يقصد الطهارة. ولكن عندما يعني يأتي شهوته في غير الحلي يقصد ماذا؟ النجاسة والخبث. يقصد الخبائث. فا فالطهارة في ماذا؟ فالطهارة في في الزواج. عندما يأكل الإنسان المالحة ماذا يقصد؟ يقصد الطهارة. كل من طيباتي ما رزقناكم وما سوى الطيبات هو ماذا؟ هو بالله فحياتك كلها بهذا الشرع المبارك الذي أكرمنا الله عز وجل به تكون به نظيفا طاهرا نقيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء بشرع طاهرين وبخصال طاهرة خصال الشرع العشرة عشرة ولا خمسة كين خمسة وكين عشرة والعلماء يقولون العدد غير مراد يمكن تحسبها 15 لكتر ولا قل العدد غير غير موراد. فمن الخصال العشري قص الشارب، ومن الخصال العشري المضمضه ومن الخصال العشري الاستنشاق، ومن الخصال العشري الاستياك ومن الخصال العشري نطف الابط ومن الخصال العشري إعفاء اللحية، ومن الخصال العشري قص الشارب قلت قص الشارب حلق العانة، ومن ومن الخصال العشري الخيتان ومن الخصال العشري الاستنجاء. ومن الخصال العشر تقليم تقليم الاظافر ومن الخصال العشر كذلك غسل البراجم البراجم البراجم هما هذوك البراجم هم هم يعني طي الاصابع من من من الظاهر من ظاهر الكف البراجم نعم تخليل الاصابع ايضا نعم وهذه الرواجب طيها في الداخل تسمى الرواجب وطيها في في الظاهر تسميش البراجم البراجم والرواجب والرواجب لماذا لماذا لو لو تتبعت هذه هذه الأماكن في الدات ما الذي يجمعها ما الذي يجمع هذه القصة التنقية والطهارة والنذافة حلق الأنثى من أجل الطهارة الاستنجاء من أجل الطهارة المضمضة من أجل الطهارة الاستياك من أجل الطهارة تقليم الأظافري من أجل الطهارة قص الشارب من نجل الطهارة حتى لا يسقط لك في الطعام حتى لا يسقط في الشراب حلق العانة من نجل الطهارة حتى يكون الإنسان إذا جلس إلى الناس أو جلس إليه في المسجد وفي الدرس وما إلى ذلك لا يجدون من رائحة كريهة وبالتالي هذه الخصال اسمتها الختان الختان الطهارة لأن يأخذ إلى الإنسان النجاسة ولكنه إذا اختتن تزول تلك النجاسة الجامع بين هذه الخصال هو تنظيف الجسم وتنقيت الجسم. فيقول في العلماء هذا من باب من عطف الخاص على العام لأن خصال العشر دخل في الشرع. لأن الذي جاء بهذه الخصال هو الشرع. فلماذا قال لك لكونها بذات الإنسان لكونها لاصقه بذات الإنسان؟ كيف تقول لي أنت؟ طاهر كذا ولكن ربيت اظفارك اظفار السبوع مثلا كيف تقول لي انت كذا ولكن شاربك يسطر فمك ما ندري اين الفم من الانف كيف تقول وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظ جماعه من من الصحابه جاءوا من البادية وشعرهم يعني كان منتفشا كان يعني غير غير نظيف وبدت منهم الروائح غير غير الطيبه قالنا صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم لكان احسن لكم ف فهموا ذلك فاغتسلوا في يوم من الايام جاو واحدين وحدين اخرين يعني لم يستفيدوا من الموعدات الاولى النبي صلى الله عليه وسلم شافهم قال غسلوا الجمعه واجب على كل محسن يعني زاد شويه زاد شويه في, في مستواش في مستوى الامر لو اغتسلتم جمعه لو حرف عارض لو اغتسلتم لكان احسن لكم يعني لو احسنتم طهرتم شعوركم اشعاركم وكذا لكن احسن لكم فالمرة الثانية قال غصل يوم الجمعة واجب على كل محتلمين يعني رفع على مستوى ديال الواجب يعني وجوب السنن الواجب وجوب السنن وما يسميه العلماء السنن المؤكدان يعني غصل يوم الجمعة سنن مؤكدان يعني حتى لاتت الى المسجد وفيك الروائح الكريهة التي تنبعت من طول أو من بعدك عن الماء أيامًا أيامًا طويلة على كل حال فالرسول صلى الله عليه وسلم كان نظيفا من جميع هذه النواحي كلها وقال يقول القديعيد وقال بني الدين على النظافة بني الدين على النظافة هذا الحديث سقده على الإمام القديعيد رحمه الله تعالى وقال هذا هذا الحديث غير غير صحيح ولكن الصحيح مشي الصحيح أصح منه وإن لم, يكن وإن لم يبلغ درجة الصحة قول عيشة رضي الله تعالى عنها تنظف فإن الإسلام نظيف تنظف فإن الإسلام نظيف وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث بن مسعود النظافة تدعو إلى الإسلام النظافة تدعو إلى الإسلام يعني روية هذا المعاني للنظافة روية بوجوه مختلفة وكثيرة تدل على أن هذا الحديث له أصل له أن حديث النظافة له أصل ولكن الصيغ المعروفة المتداولة لم لم نقف لها على على أصلين ولم نقف على على لم نقف عليها في كتب الحديث وأن ضافته من ليمان هذه مقولة يقولها الناس معناها صحيح معناها صحيح ولكن لفظها غير صحيح النسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإيمان فعلا فنظافة فعلا من الإيمان ولكن نسبة القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير غير صحيح ثم ساقل القاضي عياد رحمه الله تعالى حديثا عن عن, مس عن الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما شممت عن برن قط ولا مسكا ولا شيئا قطيبوا من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما شمت انفه انفه انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما شممت عنبرا قط قط غير موجوده في الناس لكن زادها قد هنا رب قال ربما رواه بالمعنى والروايه بالمعنى يعني هي صحيحه مقبوله ما شممت قط ما شممت عنبرا قط لانبر كت اعرفون ولا مسكن ولا شيئا أطيبه هو أطيبه أطيبه أطيبه مبتداً لخبر محدود وإلا يمكن ديه فيه نعت ولا شيئا أطيبه يكون النعت ولكن هو يشكل بش أطيبه فيكون الخبر اللي مبتداه فتكون الجملة هي النعت أي هو أطيبه هو يعني الجملة الخبر مع مبتداه في محله نصبين على أنه نعت يكون نعت لشيء، لي... ويصح فيه ولا شيئا فيكون نعت بنفسه أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أcingنا له رائحة طيبة من غير أن يتطيب من غير أن يمس صلى الله عليه وسلم طيبا فهو طيب بنفسه صلى الله عليه وسلم هكذا خلق الله عز وجل وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما ساحة قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خده جابر بن ثمورة من, من صغر السحابة ومسحلل النبي صلى الله عليه وسلم الخد ذي هكا قال فوجدت لهذه اللمسة وجد لها بردا وريحا طيبا كأنها أخرج من يد عطار بحال إلا خرجها من جونة عطار المكان الذي يضعه في العطار وعطوره بحال إلا خرج هذه اليد من طيبي يد النبي صلى الله عليه وعلى آله آله وسلم قال غيره مسها بطيب أو, أو لم يسها يعني كذلك كانت مسها من طيب أو لم يسها النبي صلى الله عليه وسلم تطيب او لم يتطيب كذلك كان الأمر بالنسبة إليه يصافح المصافحة فيضل يومه يجد رحا كي يتسلم عاشي واحد. يبقى ذلك السيد لاتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقع الرح الطيبة لمصافحه النبي صلى الله عليه وسلم طول طول يومه طول يوم ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها مثلا كيف على الراس ديال شي بين الدراري كيعرفوا الناس بالريحه الطيبه بحال الى هذاك الدري مشاط وطيب في دارو والاخرين ما شيء بلمسه النبي صلى الله عليه وعلي, وعلي, وعلى وسلم ونام رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم في دار انس في نطع النطع هو الفراش ديال ديال الجلد في عين فعارقة فجاءت أمه بقرورة تجمع فيه عرقه صلى الله عليه وسلم أم سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في القرورة في العرب النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا في القرورة النبي صلى الله عليه وسلم استقد مئه وقال ماذا تصنعين قالت أجعله في تيبنا يا رسول الله فإنه أطيب الطيب نزيد هذا البركة على الخير هذا العرق نزيد في الطيب ذي لنا فإنه أطيب, أطيب الطيب العلماء قالوا علش إذا إذا كان أطيب الطيب علش قاعد كذا يزيدوا الطيب علش ما الطيب به مباشرة قالوا بشير ترد هذا الطيب ديالهم كله بحل عرق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما فيه الغش أيك إذا كدخلت شيء عجم ما مع شي حاجة اللي دونها كدخلت هي أجمل طيب اللي هو عرق النبي صلى الله عليه وسلم مع الطيب ديالها باش ديك شيء كله يكون, يكون يكون طيب ويستمر بل اضافت الى هذا الطيف القروره زيها اضافت الىها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم شعر الرسل درس الرسول صلى الله عليه وسلم واضافت في تلك القروره فكانت تحتفظ بها وتستبرك وتتبرك بها رضي الله تعالى عنها وارضاه ام سليم كانت هي اخت ام ملحان وام سليم ام ملحان كانت خالتي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ولذلك تجد في الروايه ان الرسول نام في بيت ام سليم وأن ونام في بيت ام حرام أن أم حرام كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيره بعد علمك كل علاش وش نبي صلى الله عليه وسلم ينام في بيت هذه المرأة بدون بدون محرام خر قالوا إنها انهما خالته من الرضاعه والخالة طبعا من من المحارم الخاله من المحارم نبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم نام في بيت أم سليم تجمع سليم عرقه في بيت أم سليم طبعا في المدينه ونام في بيت في بيت أم, ام حرام في جبل سلع يوم الخندق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفيره والصحابه الخندق فنام في, في بيتها صلى الله عليه وسلم وكان التفلي شعره يعني كتقلب كت الشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلق به من الغبار في ذلك اليوم في, في ذلك الحفر من, من, من, من الخندق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وضحك فقالت ما يضحك أضحك الله وسنك يا رسول الله قالت عرض علي قوم من امتي أو ناس من امتي يركبون البحر كأنهم الملوك على الأسرة الناس يعني عندهم وحد الأبهاء وحد العظمه يركبون البحر جهادا في سبيل الله يركبون البحر قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون منهم فعد النبي من صلى الله عليه وسلم فاستيقظوا يضحك قالت ما يضحكوا يا رسول الله أضحك الله سنك قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم علي أناس من أمتي يركبون البحر جهادا في سبيل الله كأنهم الملوك على الأسرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنا الحديث قالت يا رسول الله منهم قال أنت من الأولين فغزت رضي الله تعالى عنها مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه غزت قبرص قبرص في وسط يجل في وسط البحر بمعنى ركبة البحر كما ركب الصحابة البحر فغزوا قبرص فوقعت على دابتها في قبرص فاستشهدت في سبيل الله يعني بسقوطها على الدابة لأنما خرج في سبيل الله فأدركه الموت فهو من إيش فهو من الشهداء ومن يخرج في بيته مهاجرا إلى الله ورسولته وما يدركه الموت فقد وقع عاجره على الله فكانت كما قال الله عز وجل فكانت من الأولين هي الذين غزوا قبرص ودفنت هناك وما يزال قبرها ومزارها معروفا إلى اليوم في قبرص رضي الله تعالى عنها وأرضها أما الخرين هم الفاتحين لقسطنطينية ولم تكن بمعنى استشهدت قبلهم قال أنت من الأولين يعني استشهدت قبل أن يفتح الناس قسطنطينية اسطنبول اليوم على كل حال أم حرام وأم سليم رضي الله تعالى عنهما خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضعة ولذلك ينبن بن بن بن الله عليه بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن الله بن بن بن بن بن في شي واحد جاي في هذاك الطريق كي عارفواش نبي صلى الله عليه وسلم لامدز ل لما يجدوا منش من الرائحة الطيبة لما يجدوا في ذلك الطريق في ذلك المكان من الرائحة الطيبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر يسحق بن راهوي أن تلك كانت رائحته بلا طيب منه صلى الله عليه وسلم يعني تلك رائحته ماشي طيب لأن ربما يمكن تتبع شيء واحد آخر وووالتلقت طيبة هذاك أغردروا ياج يمكن تركب مثلا طوبيت وتشم الطيب ربما هذك الناس راه داروه ربما وهكذا دخل الجامعة وتحصب الطيب يسلم عليك شي واحد وتحصب الطيب ولكن داروه ماشي مشكل النبي صلى الله عليه وسلم تلك رائحته من غير أن يمسه صلى الله عليه وعلى وسلم طيبا وذكر هنا أمورا يعني نعرض عنها ولا دعي لذكرها لنخلص إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الفصل الذي بعده هذا وهو الفصل الرابع في وفور عقله وفصاحته وفصاحة لسانه وقوة حواسه صلى الله عليه وعلي وسلم أي مما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم من الشمائل وفور العقل عقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقل كبير كما نقول إحنا عقل النبي صلى الله عليه وسلم مش العقل زي الشيء عقل كبير وكذلك فصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم هو افصح من نطقه بالضاد افصح العرب النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع احدين لا سحره به فصحته الا سحره بلسانه وكذلك سلامه حواسه وقوه حواسه صلى الله عليه وسلم اعطاه الله سبحانه وتعالى من الحواس حواس حاسه الرؤيه وحاسه السمع وحاسه الدوق وحاسه الشم ما لم يعط غيره صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك كله يدل على كمال خلقه يدلوا على كمال خلقته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كذلك يكون الأنبياء تكون حواسهم سالمة من اجل أن يبلغوا رسالة الله عز وجل فلا يكون فيهم الصم ولا يكون فيهم البكم ولا يكون فيهم العمي لأن هذه الأدوات في حاجة إليها عند تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى والعجيب في هذا أن ربما يكون إسأل مثلا وافر العقل في شيء واحد يمكن يكون وافر العقل طبعا ما غالي يبلغ عقل النبي فسسهم ولكن يمكن يكون عند واحد العقل كبير ولكن هذا العقل ياتي عن طريق التجهسوبي والميران والميراث يعني ياتي هذا العقل عن تجربه وعن طول التعلم ولكن وفرته عقل النبي صلى الله عليه وسلم من غير مراس وفرته عقل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعلم وفرته عقل النبي صلى الله عليه وسلم من غير قراءه كتاب دابا انت الى غاتلاحظ انت كتقرا فانتا لك صيله بالكتب لك صيله بالتاريخ لك غت قارن راسك مع واحد مع واحد آخر مع مرق رش كتاب، إيش الفرق؟ آه؟ أنت كت شوف كت قرأت سر حلي لك بحل هاد وكل ناس اللي تعرف حلي اللي عايش معه، حلي اللي عايش مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وفلان وفلان وفلان وفلان، علاش لأن أنا في الكتب، فاستفدت قوة عقلية كبيرة وإدراك كبيرا انطلاقا من الكتب انطلاقا من الدراسة، واحد أقول حداك ما أعرفش هاد الشيء. عرفتك الشي اللي شفت العين دياله على بعد واحد المدة الزمنية محدودة في في عشرين سنة ثلاثين سنة ربعين سنة على كل حد أقل من ذلك أو أكثر ولكن هذا هذا بينك وبين شي واحد أخر حتىك مقراش فماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما قرأ كتابا قط ما علمه أحد قط ولكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خرق العوائد كلها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعلم الأولين وعلم الآخرين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجة كبيرة جدا فيما دخلت لهذا الباب تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الناس فيه شأن وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية فلا أنه كان عقل الناس وأذكاهم صلى الله عليه وسلم كان شيء واحد أذكى من الرسول الله عليه وسلم ولا أقل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تأمل ومن أمر تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم والسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمئيله وبديع سيره فضلاً فضلاً عما أفاده من العلم وقرره من الشريعة دون تألٌم سبق دون تألٌم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر في رجحان عقله وسقوق فهمه لأول بديها شو واحد ما قرأ ما تعلم ما شف الكتاب ما شف المؤلم فجأ فساس الخلق أجمعين ساسهم دبر أمرهم دبر بواطنهم ودبر ظواهرهم ودبر معاشهم ودبر حياتهم وقرر شرائعهم هذا شيء عجيب يعني تخطي المعجزات كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأذيب في اليتم انت عال ولكن بدون معلم ومرب أو مربا بدون مربين أي بدون تعلم في اليتم تأدب في اليوتوم أنت يتيم ولكنك مربى أنت أمي ولكنك عالم يعني معجزة معجزة الأمور خارقة للعالم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسوس الناس ويعرف خباياهم يعرف صلى الله عليه وعلى الله وسلم مطلقاتهم، يعرف إذا جاء إلotz أحد يضحك إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إليه ويقول له تريد كذا وكذا عاف النبي صلى الله عليه وسلم ل хозя management لاش, لاش جتي جاءت تسأل عن البر جاءت تسأل عن البر نبي سأعرف ليش جب بش يسول علي. واحدة خرجت العطى بش يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في يا فلان إن هذه الدنيا حلوة خضيرة. يعني كيعطيه كي النبي صلى الله عليه وسلم دست ويعطيه نصح. قبل ما يقول له راح جيت بش تعطيني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد واحد حاسة قوية، واحد إدراك قوي ل لحوائج الناس. نسميها في راسه ولا نسميها الفراسة. نسمي النبي نسمي صلى الله عليه وسلم عنده واحد الفراسة قوية جدا. أنا يرى الإنسان ويرى ما ما يختلج في في صدره ليس هذا من علم الغيب أو أنه يعلم الغيب مع أن الله سبحانه وتعالى يظهر على غيبه من شاء من عباده ولكن يدل على قوة الحواس المدركة من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وقد قال وهبوب بن منبه قرأت في أحدين وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضل لهم رأياً يعني قرأ في الكتب لقذامين قرأ في جميع الكتب فوجد أرجح الناس عقلاً الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس رأياً هو رأي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضاءها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا اللي أعطى الله أي واحد من الناس في أفور عقله وذكائه إذا قرن بما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم كحبة رملين من ذنبه للدنيا كلها يعني لا شيء لا مجال للمقارنة لا مجال للمقارنة ولذلك عندما نقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ندرك من هذه التصرفات ومن هذه الأقوال ومن هذه الأفعال أنها تصدر من أكمل الناس عقلا وأفضل الناس رأيا وأرجح الناس حنكة وأكثر الناس تدبيرا اللهم الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بما نور به قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يرشدنا إلى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين